أشرق النور المضيء وأتى الهادي الأمين ألنال الكون حق ودين أشرق وازدها حق ودي في إمام المرسلين طائر الأفراح غرّد معلناً ميلاد أحمد طائر الأفراح غرّد معلناً ميلاد أحمد ها هي الأصنام زالت لم تعود في الأرض تعبى أمضى الدنيا محمد قد تبدا يا ملاء الاكوان مجده يوم بدر قد تبدا يا ملاء مجده في المعالي في حماه وازهرات فتحا ورشدا حقا الاسلام وسعد اشرقا سما حق وجيد اشرق النور المبين واتى الهادي مرحبا شهر الربيح جئت بالمجد الرافيح يغمور الدنيا سناه مولد الهادي الشفيع إنه نور اليقين إخوة الإيمان هيا نرفع القرآن هديا إخوة الإيمان هيا نرفع القرآن هديا فمن العار علينا أن يعود الكفر اشرق النور المبين واتى الهادي الامين فلنال الكون ابتهاج واستها حق حقوق الطبع والتوزيع في دولة الامارات محفوظة لدى تسجيلات الدرر الإسلامية إمارة رأس الخيمة المعمورة شارع سالم بن سلطان هاتف 2273446 فاكس 2273447 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته